119. وإلى طريق مستقيم 110. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَيَاءكَ فِي ضَلَالِ مُبِيدٍ أَوَلَمْ يَكْفِّرْ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب بخلقهن نبي قادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.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 بلا غو فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟